ابن والروح القدس الاله الوحد امين انا عايز اخرج اعايز اخرج النهاردة من مواضيع القضايا واكلمكم في موضوع روحي بعيدا نتجود كل موضوعنا اليوم هو مواهب من الله نضيعها مواهب من الله بنضيعها ربنا من كرمه ومن محبته وهبنا أشياء كثيرة وهبنا الحياة والعقل والضمير والروح والحرية فهل احنا بنهتم بهذه المواهب ام نضيعها وهبنا العقل ويشمل التفكير والفهم والاستنتاج والذاكرة بمستويات طبعا يعني في واحد عقله ذكي جداً واحد عقله ذكي بس واحد عقله أفقر واحد ذكاء على أدم وربنا برضو وهبنا العقل الباطن وفيه خزين ينفعنا وقت اللزوم هل العقل الذي وهبنا الله إياه إحنا بنستخدمه تماما ولا ما بنستخدموش ولا بنستخدمه بطريقة خاطئة أو إننا نخضع هذا العقل لأهوائنا وهبنا الضمير وهذا الضمير وضعه الله فينا منذ البدء يعني من أول مخلق العالم أول شريعة في العالم كانت الشريعة التي أعطاها الله على يد موسى النبي سنة 1500 قبل الميلاد لكن كيف الناس يعيشون كيف كانوا يعيشون آلاف السنين قبل موسى بالضمير بالضمير ووقب قايين كقاتل مع انه لم تكن توجد وصية تقول لا تقتل وبالضمير ارتفع يوسف الصديق عن مستوى الخطية مع ان ما كانتش فيه ساعتة وصية تقول لا تزني لكن بالضمير الله كان بيحارب. بيعاقب الناس بالضمير ويحاسبهم بالضمير والضمير موجود فينا للتمييز بين الخير والشر مع الحث على الخير والتبكيت على الشر لكننا أحيانا نغطي على ضميرنا ونخفيه ونهرب منه ولا نطيع ربنا أعطانا روح لتكون مجالا للعلاقة بيننا وبين الله ولكننا كثير ما لا نعطيها غذائها غذاء الروح في القراءة الروحية، في التسبيح، في في في الترتيل، في التأمل في الكتاب المقدس، في التأمل في سير القديسين، في الصلاة، كثيرا ما لا نعطي الروح لذاته، وأحياناً. هذه الروح نترك الجسد ليطغى عليها بسقطاته أيضاً وهبرنا الله الروح القدس يسكن فينا فقال أنتم هياكل للروح القدس الروح القدس يسكن فينا حبة عظيمة جداً ولكننا كثيرا ما نحزن الروح ونرفض الشر مع الروح أعطانا الله هبة الخرية لنكون على صورته ومثاله ولكننا كثيرا ما نستخدم الخرية ضد أنفسنا الله يريدنا دائما ونحن لا نريد الله يعيدنا بالخياة الأبدية ونحن نطيع الخياة الأبدية بأعمالنا طيب ما هي المحاربات اللي كتير بتحارب مواهب الله لي محاربات كثيرة منها الشهوة ومنها الخوف ومنها الشك ومنها تعب الأعصاب منها الضعف والتأثر بالآخرين الشهوة دي تضغى على الكل يعني ما فيش موهبة من مواهب الله إلا وشهوة مضادة تضغى عليه والشهوة دي على الأنواع في شهوة الجسد في شهوة المال في شهوة السيطرة في شهوة العظمة في شهوة المناصب في شهوة البر الزاتي شهوات كثيرة بتطغى على الإنسان وممكن تضيعه شهوة الجسد ممكن أن تبطل العقر وتجنس الفكر وأحياناً توقف العقل ليخطئ بالجسد وأخيراً بعدما يغلط يجوا يعدبوه يقول آسف ما كنتش في عقلي ما كنتش في عقلي يعني ما كنتش في عقلي يعني الشهوة عبطلة عمل عقل والشهوة أيضا طبط العمل الضمير أثناء الفكر الخاطئ والعمل الخاطئ والاستغلاق فيه يكون الضمير متوقف تماما الشهوة تقول للضمير خليك بعيد شوية واسبني أنا اللي اشتغل وحينما يستيقظ الضمير الشهوة تمنع عنه التوبة. إذ في كلمة لطيفة قلت هلكم من زمان احيانا يكون العقر. خادما مطيعا لشهوات النفس النفس تشتهي شيء العقل والحاضر أنفسك اللي أنت عايزا فلما الإنسان يسقط ويبتدي ضميره يبخه يجي العقل. يجيب له التبر... تبريرات كثيرة عشان ضميره لا يوبخه قل له صعبان علي انك تتعب صعبان علي انك تتعب وضميرك زبك، مرة يقول له الاخراء كان شديد ومرة يقول ما كل الناس كده ناس كده ومرة يقول إحنا مش ملايكة ومرة يقول له نتوب صحية بس نتوب بعدين ملاش دلوقتي ما ناخد غراضنا دلوقتي والتوبة معانا في أي وقت نتوب أو تحفظوا الكلام ده وتعملوا به ده أنا بقول العقل الفزدان هو اللي بي بيحاول يقول الكلام ده الشاعات يقول هاتوب بعدين تب بعدين دي ذكرتنا ان امر القيس امر القيس اول شاعر في المعلقات العربية شاعر كبير عمر كان بتاع خمر وسكر وفي من هو السهران بيشرب قالوا خبر ان ابوه مات قالوا خبر ان ابوه ايه مات فقال اليوم خمر وغدا أمر اليوم خمر وغدا أمر لا صحوة اليوم ولا سكر غدا ما مأجلها البكرة العقل يقول ده شيء بسيط وربنا هيغفر ويجيب كل الآيات عن محبة الله وغفران الله وينسى ان الله لا يغفر الا بالتوبة والسيد المسيح بيقول في لوقة 13 آية 3 وآية 5 إن لم تتوبر فجميعكم كذلك تهلكون. قالوا ربنا يغفر ربنا حنيم ربنا طيب لا يشاء موت الخاطئ مستمر يرجع ويح المهم إنه يرجع ويح. وما كل هذه التبريرات تستمر الشهوة حتى تصبح عادتها وتسيطر من أخطر الأمور في الحياة الروحية التبريرات الواحد يخطئ ويحاول يبرر إنه ما حصلش عك وصلش حالة ومن ربنا أشياء يعمل إيه نهايته ضحايا الشهوة لا يحصيهم عدد من الأعداد ضحايا الشهوة لا يحصيهم عدد من الأعداد ولما يسقط الإنسان في خطية يحاول أن يخفيها بأي طريقة بأي طريقة من ضمن الأشياء اللي تتب المواهب اللي أعطاه الله الأعصاب الأعصاب التعبانة إنسان يخطأ فيغر ويفور ويعلو صوته وربما يشتم ويهن غيره ويهدد لكي يصل إلى هدفه أثناء ما هو بيصور فين العقل وفين الضمير أثناء ما بيشتم أو يهدد في العقل وفي الضمير كلاهما في غيبوبة العقل يكون في غيبوبة والضمير يكون في غيبوبة ومن اللي مسيطر وماسك دفة السفينة الأعصاب التعبانة ولما تعاتب هذا الشخص يقول معلش ساعتها ما كنتش مالك نفسي ساعت ما كنتش مالك نفسي وليه ما تملكش نفسك ده الكتاب يقول مالك نفسه خير من مالك مدينة لكن دي أشياء تسيطر على الإنسان تقول للعقل استنى شوية ده مش وقتك وتقول للضمير استنى شوية ده مش وقتك وتمسك الأعصاب السيطرة على الموقف أو تمسك الشهوة السيطرة على الموقف ما يبقاش في توازن في حياة الإنسان العقل أيضا يتأثر بالآخرين وتأثيرهم يعطل الضمير ويغير مسار الفكر يعني في ناس يعودوا مع آخرين فيعملوا لهم عملية غسيل مخ غسيل مخ يعني يخرج بمخ غير مخ وبطريق تفكير غير تفكير وخصوصا لو واحد من دول لا الإنسان زعلان من نتيجة خطيئة يخطبها تقوله تزعل معك من معاش مني زعلك أنا هبسطك وهوطبك وهقول لك السكة اللي تمشي فيها وما يبقاش في زعل وهكذا في هذه الحالة الانسان يتصرف بعقل غير عقل وهذا المحب يبقى بيضلله أو مرشد روحي أو أب اعتراف يفتكر محبته لابنه أنه يوداديه عشان كده ربنا قال يا إسرائيل مرشدوك مضلون اللي بيرشدك ده بيضللك ويكون مشتركا في الخطأ معك الذي يجامل الخاطئ يشترك في الخطئ معه ولو بنصيحة خاطئة مجاملة المخطئ معناها شركة مع المخطئ ولذلك الكتاب يقول لا تشتركوا في أعمال الظلمة بل بالحري دكتوها نقطة تاني الضمير بيتأثر بالتقاليد زي ايه بلد من التقاليد اللي فيها الاخز بالسقل يقول لك ابو يتقتل لازم اخذ دم القاتل او جريبه التقاليد بيقول كده وساعات غيلة مثلا ابنها تقتل ما ياخدوش العز فيه لغاية لما يقتلوا القاتل بعدين يبتدي ياخدوا العز دي تقاليد موجودة عند البعض أو مثلا في السقل أو واحد إذا زنت أخته يقتلها يقول أغسل عار الأسرة تغسل عار الأسرة طب البنت غلطت وتقتلني بتموت في خطيتها تديها فرصه توطردها من البيت اعمل اللي تعمل اللي تم لكن عندهم هنا العقل والضمير بيشوشوا بالتقاليد الموجودة ابو تمير مثل اللي تاثر بالشفقه على الاخرين زي التلميذ يغش زميله نؤمن الله من الشفقة عليه او زي الواد اللي خبره في الجرايد لبس منقبة عشان يمتحن بدل حبيبته عقله بيقوله ان ده حب وان دي شفقة ولو يرتكب خطية من اجل الحب ده اسمه شهب اسمه شهو او مثلا طبيب يعطي شهادة طبية لغير مريض عشان ياخد اجازة اه نعمل وضمير ضميره يصرح له كده وخليك حنين على الناس انا بقوله ما بلكوش تكونوا حنينين من هذا النوع هو واحد يكذب لإنقاذ غيره الضمير بيسمح بالكده لأنه الضمير مختل وهو ضمير إما يبقى غائب إما يبقى مختل وفي النحو يقوله الضمير الغائب جوازاً وهجوباً يعني في ضمير غائب مش الضمير اللي من نعبه من ضمن الأشياء التي تؤثر على العقل والضمير الخوف الخوف واحد يخاف من التهديد فيقول حاجة التطمير أو يعمل الحاجة التطمير لذلك في, في سفر الرؤية إصحى 21 حط الخائفين اللي من هذا النوع في أول درجات المخطئين اللي ما يخش الملكوت يعمل حالة يندم عليه بعدين وفي الخوف بيفقد حرية الربط ويتصرف غير الربط. الشك ايضا يتعب العقل ويدخله في حالة من التردد مش عارف يعمل ايه يشك يطر اعمل كده يمكن تيجي غلط ولا اعمل كده يمكن تيجي غلط الشك بيتعب العقل اما يكون شك في الفهم وجايز واحد يشك في الناس ويتعب حيث كل الناس بيجروا راه والشك جايزة تمدى يشك في العقيدة في الإيمان هنا العقل بيرتبك وبيضيع صحيح العقل موهبة لكن هو في هذه الحالة بيبقى مش في حالة فهم السليم يعني ده يسأل الواحد إلى الشك في الله نفسه الشك في العالم الآخر هنا لا يكون العقل مستقرا أبدا ده بيقول الشاعر كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق ريشة كده ماشي يتصرف فيها تصرفات هوجاء نرجو أن نعيش في المواهب التي أعطاها الله لنا نستفيد منها لمنفعتنا أفضل صلك